إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وَإِنْ يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير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 إنه غفور شكور